تِلْكَاتِ كِتَابٌ مِّن قَبْلِكُمْ إِذَا تَأْتِيتُمُهُنَّ أُجُورُهُمْ إذا تَيُتُمُّهُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ ira ti م